بن اون متذكر اول بابا فکری ولن انساً ابدًا الی صلاته ايوه مزاره كأنه عيادة وده شي مش محتاج لشهادة البابا يصلي للمرضى ويسعيش فيهم كالعادة ايوه مزاره كأنه عيادة وده شي مش محتاج لشهادة البابا يصلي للمرضى وياسوا عيش فيهم كالعادة اطلبوا صلواتوا يا تعابة اللي مجالين بنقول شكرا متشكرين قوي للبابا خاكرين ولا ننسى أبدا اللي صلاة بكر اللوز درعينا عايز فينا وغال علينا بحنان نحن حسنا صلوات وترشت خطوينا الب بكر اللوز درعينا عايز فينا وغال علينا بحنان احنا حسينا صلواته ترشد خطوينا بصليلنا ما احنا غلابا كلنا جايين بنقول شكرا متشكرين أمل البابا خكرين ولا ننسى أبدا كل متشكرين أمل البابا شكرين ولا ننسى أبدا اللي صلاته تملي مجابا في البراموس عشراهب طاهر هو أبونا من البار في العالم كان اسمه عذر بيسبح للوعي أنهار زهد مجد العالم الفاني وحب حياة الأبرار ألف البرية دي مكاني وهفضل فيها باستمرار هفضل فيها باستمرار عاش يقدم كل الرعبان بمحبة عظيمة وصبر عجيب بصير توازيم في لي منو يمانع رطدي في وجهي بتاع دع كنيك رزقه ويقول أنا في الدنيا غريب لما تروح له بيصلي لك ويقول لا الرب عارف ويقول لا الرب أبو المريم إن ما في زيه وتضيق شفافي أول ما يقول له يا عجايبي على طول يجي ويسر عليك عمري ما اتنين في الدنيا واحد ماسك اسكت تاني بيدي زي ابونا من انبرا موسي ومرمينا الغالي في الجبل الشرق طحون عايش فيها أبونا بسبات أعطيت له السماء معونا نورها له رب القوات وفضل فيها للونهار إيده مرفوعة بالصلوات زي موسى النبي يتضرع يطلب لأولاده المعنى, المعنى ومن انتقل البابا يساب بالثاني للمجد العظيم اجتمع الابا واراده ان يغتروا راي حكيم أرشدهم رب القوات لأبونا من الأمين سموه باسم البابا كيرلوس بترك ليهم بيت تكريم بترك <تصفيق> ساكن في الجبال كان سريرك من رمال اه الكنوز ولا يوم لمال كل حد خطيته صوتك الحنون ندى عشت تخدم الاله اللي يقدر يا بابا النور أنا محترين مين يدل انفسنا مين مين يأوينا على كتر أحزان السنين غير يسوع فيش طبيب جرحنا وياه طيب واللي تهويه سيب حرته ويلاه اليقين قولوا معنا ثاني نبتدي يا دي قطاع في المصر للناس اللي ساكن في القلوب تهنا في بحار الذنوب صل نرجع للمسيح قبل ما يحل الغروب دمت لو صلت لنا تاني يفرح قلبنا يا بانا كلنا محتاجين تاني نتوب يا بابا كيرلوس انت حبيبنا يا الله تعالى وانا قلوبنا يا بابا كيرلوس انت حبيبنا يا تعالى، قل نؤمن فراخو سعاد و يا سعاد لبنا يا كتاب مفتوح علشان نقرأ نتعلم منه ولا ننسى نعمة يا سعى دايما جوه يا بابا نعشت أحلى حياة يا كتاب مفتوح علشان نقرأ نتعلم منه ولا ننسى ناميت يا سعد دايما جوا يا بابا انا عايز ااحلى حياه يا بابا كرلوس انت اللي نس يا الله تعالى ولا قولوا يا بابا كرلوس انت اللي نس يا الله تعالى ولا قولوا لما فرح السعاده ودروس السلام يا ابانا كلامك فرح وسعادة ودروا السلام يا أدان كلامك أحلى كلام نور أولوبنا ورصلها ليسوا عنهم لها سلام يا قدي الزاهد في حياتك اشبع حياتنا بصلواتك یا مسمعنا معجزاتك ویاخدنا برکت طلبتك یا قد زاهد في حياتك اشبع حیاتنا بصلاتك یا مسمعنا اسمعنا معجزاتك ویاخدنا برکت طلبتك <تصفيق> من لون من فرح وسعادة من رون يا أبانا كلامك أحلى كلام فرح وسعادة من رون يا أبانا كلامك أحلى كلام نور قلوبنا وصلح بیسو عنایم لا هزنان جوه الطحونه يا بنا عشت لإلهك بامانه كنت بتصلي في مغاره خسارت عزم مناره جوه الطحونه يا بنا عشت لإلهك بامانه كنت بتصلي في مغاره فصارت اعظم منارا انت حاببنا يا رب تعالى يا بابا انت لكن فالحب والسعادة ودروس يا كلامك بيت من قلبك مريمينا وبنت لب نفس الكنيسة أقمت الأوداسات فيها فاطبالي المس عليها حبيت من قلبك مريمينا وبنت لب نفس الكنيسة أقمت الأوداسات فيها. فاقبل الناس علينا يا رب كريم نص إنت يا الله تعالى وإنا أولم يا رب كريم نص يا الله تعالى يا كلامك أحلى كلام فرح وسعادة يا أبانا كلامك أحلى كلام نور ألوان واسط الله يا صانع لا هسادا علمتنا إن التوبة هي طريقنا للنجاح من أي رزيلة وخطية علشان نولي لابديا. علمتنا ان التوبة هي طارنة للنجاة من اي رزيلة والخطيئة علشان ننولي لابديا انت يا ابو الغلابة السماء دخلتها لما توحاشني يا بابا طور تک گریان دو ايه دموع تملى عيني من ساوت الزمان وما تيجي تطال لي قلبي يتملي سلام سنین بتفوت ولكن انت عايش في القلوب یا اللی جو علال بساكن صل لبابلوس یتوند يا بابو كثيرينو يا على الخدين يا على الخدين ونجيب الفرح من جوه الدنيا لا وغلابة ومحتاجين دول عالم تيهين وَغَلَابَ ومحتاجين طب مني ساعدنا من والناس دايما نسيا يا حبيبنا يا مشاكل تمليت تملت زيد ولا قلب حزين ومريض مشاكل ما تملت زيد ولا قلب حزين ومريض من هاي ما دلناه غير اللي فدانا يسوع راح طريها بعيد وقال الله حد سعيد راح طريها بعيد وقال الله حد سعيد جوانا نار بتيد والعنغر أنا دموت علشان نسينا الله دايما بنقول الا علشان نسين الله عايشين العمر خطا امتى هنرجع طيبين احنا بنتمنى مشادرين يوم نلقى احنا بنتمنى مشادرين يوم نلقى حلمنا من قلبنا ته مساكين عايشين خايفين يا يا يا طاهر يا مقدس يا عظيم يا بابا كرلوس يا طاهر يا مقدس يا عظيم يا بابا كرلوس صلل لبناك بابلوس وذكورت للأيان يا السلام ذكر على الدوام يا ابانا لك السلام ذكر على الدوام شعب المعموديه قد رب الأنام يا باباك يا غالي اسمك دم يحلالي ده يا صعب صلاتك عني دي حققلي اماني يا باباك يا اسمك يا صعب صلاتك في كل الأوقات من بدلك تيجي لينا في كل الأوقات تيجي بالبركات وتحقق امانينا بالبركات في كل الأوقات يا بابانا نندهلك تيجي لينا في كل الأوقات بالبركات علينا وتحقق امانينا يا بابا كلوس يا غالي اسمك ده بيحلا يا بابا كلوس يا غالي اسمك يا صعب صلاتك عني دي حقق لي أمالي. يا ضابق للنس يا غالي اسمك دب يحلاني يا صعب صلاتك عني دي حقق لي أمالي. يا زهرة نور يا ظهرات يا سرتك نروي طيب يا ظهرات البرية يا حبيب المسيح انت اغلى حبيب يا, يا زهرة البرية سرتك مروطين يا زهرة البرية يا حبيب المسيح انت لنا حبيب يا حبيب يا بابا كريلوس يا غالي اسمك دب يحلالي يا بابا يا غالي اسمك لا يا صعب صلاتك عني بيحقق لي أمالي يا بابا طلس يا غالي اسمك ده بيحلالي لا يا صعب صلاتك عني بيحقق لي أمالي يا رجل الصلاة علمنا ازاي نصلي يا رجل الصلاة يا محب الإله خليك معنا تملي يا رجل الصلاة علمنا ازاي نصلي يا رجل الصلاة يا محب الاله خليك معنا تملي يا محب الاله يا بابا يا غالي اسمك دبي احلالي يا بابا كريلوس يا غالي اسمك دبي احلالي لا يا صعب صلاتك عني بيحقق لي امالي بابا كلوسيري اسمك ده بيحلالي يا ربي يسوع بصلات بابا كلوس الدموع المخالف يا ربي امسح الدموع ده انت لينا يا بابكر الوس يا غالي اسمك ده بيحلالي يا بابكر الوس يا غالي اسمك ده بيحلالي يا صعب صلاتك عني حقق لي اماني يا بابكر الوس يا غالي اسمك ده يا صلاتك عني لي اماني